أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشكر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذانوا إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بري أن الله بري من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليت فعلم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا ولم ظاهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم